بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل وذلك قسم لذي حجر ألم <تر كيف فعل> وثمود الذين جابوا الصخر الذين وروا في البلاد Why Then لَدُنْكَ الْأَمْرُ بُدًّا كَمَدَّ كَوْمًا وَجَاءَ أَمْرُ مُنْكَ وَمَلَكُ One, One... يا أية النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ إِرْجِعِي ربك راضية ما راضية فدحلي في عبادي What the wow.